فاحاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل, كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدل تجري, تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحد ما جنتين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 وَلَا إِرْرَدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَ خَيْرًا مِنْهَا مُقَلَّبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ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 لا تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفي على ما أفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي احد ولم تكن له فئه ينصرونه ينصرونه من دون الله وما كان متصرا هنالك الولايه لله الحق هو خير ثوابا وخير لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما فأصبح تذروه الرياح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 ترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على يقف الصف لقد جئتمونا كما خلقناكم كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا واوضع الكتاب غامبا الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب, ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ولا يظلم ربك احدا واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا فَسَجَدُهُ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ, أولياء مِنْ هَدُونِي وَهُمْ لَكُمْ عدو بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم تتخذ المضلين عبدا ويوم يقولون نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبغا ورأى المجرمون النار فظنوا أن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 وما منع الناس أن يؤمنوا وإذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها, فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا إنا جعلنا على بهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرى وإن إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو بما كسبوا لعجل لهم العذاب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 فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا نَسَانِيَ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَرْتًا عَلَى آثَارِهِ مَا قَصَصَ فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً آتَيْنَاهُ رَحْمَتَهُ من عيادنا وعلمناهم إلا قال لَهُ موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا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 حتى أحدث لك منه ذكرى فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينه خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال الم أقل إنك لا تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمر فاطلقا حتى إذا لقي غلاما فقتل قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقول لك إنك لا تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا صاحبني قد بلغت من لدني عذرا فهو حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فابوا ان يضيفوهما فوتدا فيها جدارا يريد ان ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أم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 قوما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا, من خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تسطع عليه صبر أسألونك عن هذه القرنين قل سأتلو عليكم منه نا مكنا له في الأرض وأتيناهم من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب, وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عيدها قوما قل يا ذا القرنين دبوا واما واما اتتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكروا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنة وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغوا على الشمس وجدها تطلع على قوم على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خضرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقه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 قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديث حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جعلوا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 الذين كانت أعينهم في غطاء على ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعاً أَفَحَسِبَ الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياءاً إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا في وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم بآيات ربهم ولقاءه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن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 فمن كان يرجو لقاء رَبِّهِ فمن عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ فليعمل رَبِّهِ ولا يشرك ربه